أَو يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَلَا هُمْ بِمَعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَقْلِفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ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 ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّلَمَ وَعَنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِقُونَ